W'kunnum ezwaja'n 3 Fa acihahabu al-Maimanat ma acihumu al-Maimanat Wa acihahabu al-Mash'ama ma acihahabu al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 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْطُودٍ وَطَلْحٍ مَنْطُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُودٍ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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ النُّونُ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زكوم.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 ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا تذكرون أثر أيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُظْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الماء الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أن شئت شجرتها أم نحن المنشون أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرون ومتاع للمقين فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا الحلقون وأنتم حين إذن تظرون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تظرون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 فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم Fasalamulak min ashab al yamin, wa amma inkan min al mukthabin, min al mukthabin al zallim,